Mm-hmm. وطن له عشق القلوب يعشقه بين الجوانح دايماً غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب الجوالح دائماً غلاه عن بكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحاب من البلاد لقلبه فهواك بين ظلوعه وثاب فصباه قد قضاه في جنباتها وشبابه في حبها جواب هي إلفه وهو المحب لرملها أوابوطل له عشق القلوب وعشقه بين الجوا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 علي ملاذ من الوهاب قَدْ ظَلَّ يَكُرُهَا يَحِنُ لِكَعْبَتِ سَكَنَتْ فُؤاداً دونَهَا لَنْسَابُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ الْقَدِيرِ يَرْدُوهُ ما عندي من حوله الأحباب وطن له عشق القلوب وعشق بين الجوانح دائما غلاب وطن له عشق القلوب وعشق جوارح دائما غلاب عن مكة باح النبير بحبه علم العظيم الواحد